يَتُنُّ عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا وَإِن كانوا مِنْ مَبَانُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين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 ثَُّ تُرَدُّونَ إلىى عَالمِ الغَيبِ والالشَّهادَةِ فَيُونَبِّأُكُمْ فَيونَبِّأُكُمْ بِمَاكُْ تُمْ تَععملون ياأَُهَا الذيينَ آممَنوا إِذَا نُودِنَ للِصَّلااتِ مِ يَوْمِجمُماتِ فَ الصع فَسعو إِلَ ذِكرِ اللهِ وَذَرُ